ذايب ويل عيون غاسل الصوره تغيب خلهم يشوفون بعيون رسمك يا حبيبي الغالي شلون نلقاك تريد وياك ياللي شلون نلقاك وانت تريد وياك خلهم يشوفون بعيون رسمك يا حبيبي الغالي يا مليون قاصد الصوت ثابتك يا الوالي الروح مهجتي والقلب دورتك واللي الغازل ناثري حيني الغازلتك عينت الجوم السماء والقمر ما شفتك دورت وضروح عشق خلال ما عفتك هاي اللي روح عايش بهذ القراد هاي الروح كل واق عايش بهذ القراد خلهم يشوفون بعيوننا رسمك يا حبيب هي ساعة الامل وبروح زارح ومن نبتعد عن الامل هالروح نازح روح جمالك سيدي للشوف دفح ومن حبي لبرج جسمك اليوم ها هيا برج الامان هاك انظر على الحال هيا برج الامان هاك انظر على الحال قال لهم يشوفون عيونا رسمك يا حبي الرغايل عيون غاسل الصوره كورد وحلوار الصارف بساتيني واللهفة لرسومك جمر تجرب شراليني وياك السعول في عفجر ديني ياي حاجيني نيران بيب غابي تنكساعة تشويني نار فرقيتك نار افتر وسطي لبكار نار فرقيتك نار تروز بالابكار خلهم يشوقون بعيون رسمك يا حبيب الضالي خليهم بالعيون غازل الصورة يا الوالي خلهم يشوقون بعيون رسمك يا حبيب الضالي يتشون القالك لو قد تريد ويا خولامي من نكتب اسمك تغطي عشر اوراق وخلامي ارسم بالساتن الورد على الورق قدامي حتى انا اشوفك يا قبلت سلامي ببالك صلت الروح قلبك كل الجروح ببالك صلت الروح قلبك كل الجروح خلوه يشوفوا عيوني رسمك يا حبي راقي تم التسجيل في استوديوهات الثقلين الاسلاميه في الديوانيه شلون احلام العمر مر بليالينا نتأملك صبح ومزة تظهر يا والينا هاك اسمع لها بالقلوب ينبض يا مهدينا قوم اذبح الكفر علوه والكفر دينا اظهر قصي الارقاب فرح اي لأحباب اظهر قصي الارقاب فرح اي لأحباب شوفوا عيون رسمك يا حبيبي الغالي والتوزيع محمود الشملي واحمد الشملي بقلم الشاعر الحسيني أبو محمد الزويدي أداء الرادود الحسيني عالي السعيدي